الَّيَوْمَ بُرِئَ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ونخلا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 وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه يغني وجوهه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة